فُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا فُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْبُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ 111. فريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 112. وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن 114. وأن تطوع خيرا فهو خير له 115. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذين 117. ونزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر أبرو الله على ما هداكم ولا عليكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون